بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لد الحكيم عليم إذ قال موسى لأهله إن نارا. سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاد قبس لعلكم تسطلون فلما جاءها ديا أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه حول عزيز الحكيم، وألق عصاك فلم أرها تهتز كأنها جان، كأنها جان، ولا مدبر. لم يعقب يا موسى لا تخاف إني لا يخاف لدي المُرسل إلا من ظلم ثم بدّل حسن بعد سوء فإنّي غفور رحيم وأدخِل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسعة آيات